أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 لرأيتم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا من طبيعة الإنسان أن الإنسان في كل عمل سواء كان هذا العمل من أعمال الدين أم من أعمال الدنيا من أعمال الآخرة او من أعمال الدنيا تجده نشيط فيه في بدايته ثم بعد ذلك يبدأ هذا النشاط يقل تدريجيا ولكن هناك من الناس من يأخذ فترة راحة ثم يعود إلى نشاطه السابق وهناك أناس آخرون يستمرون في الضعف وفي قلة النشاط حتى ينقطعون نهائيا فالفتور حقيقة مهم أن يعرف الإنسان أسبابه وكيف يعالجه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل عمل شره ولكل شره فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك والإنسان حقيقة يدور بين أمرين بين الافراط والتفريط ولهذا قال السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان لماذا كنت أصلي في المسجد فلم أعد كذلك؟ لماذا كنت أقوم الليل ولم أعد كذلك لماذا كنت أتصدق في كل يوم بدرهم ولم أعد كذلك لماذا كنت أعمل كذا وكذا ولم أعد كذلك اذهب إلى القبور وانظر وزرها وتأمل في أحوالها وأهلها وليكن حالك كما قال القائل أتيت القبور فناديتها أين المعظم وأين المحتقر أين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا مفتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر